قل لا أتبع أهواءكم أضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إنني على بينة من ربي وكذبت به ما عدي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل وَالنَّعْدِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ لَمْ رُبَيْنِ وَبِينَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ